وَفِي آذَالِن أُْقرون وَمِن بَنِنَا وَبَيْنكَ حجَبَ سَععملَل إَِّ نَا عَامِلُون قُلْ إِمَا أَلََ بَشَرٌ مِسلُكُمْ يوحَ َّ مَا إِلَكُم إِهُ وَاحِدٌ فَستَقِي إلَي وَستَذفِرون وَإِل إمُشِكينَ النَّذينَ لَا يُؤتُونَ السَّكَاتَ وَهُم بِالآخَِةِم كَافِرُون إِنا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فيه أربعة أيام سواء سواء استوى الى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وارض ائتيا طوعا او كرها قالت وَزَيََّ السَّمَاأَدُّيا بِمَ الصَّابِ حَوحِفظَ ذَلِكَ تَقَدير العزيزِ العلِيم فَإِن عَْرَضُ فَقُل الأأَن ذَرتُكُمْ صَاعِقَةً مِثلَ صَعقَةِ عَدِ وَثَمُودَك إذ جاءتهم الرسل بَيْنِ بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزا فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ورجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون شر اعداء الله الى النار فهم موزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ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 فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينا زَيَّنُ لَهُم مَّا بَينَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ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 ذلك جزاء أعداء الله النار النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه تدنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا وابشروا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 نُزُول مِنْ غَفُور الحي وَمَنْ أَحسَنُ قَولًا مِنْ منْ دَلَ اللهَّ وَعَمِلَ الصَّالِحَ وَعَمِلَ الصَّالِحَ وَقَالَ إنِي مِنَ المُسْلِمِين وَلَا تَسْتَوِحَسَنَةُ وَلَ السَّين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 لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَنَّ إِن كُنتُمْ إياه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 شفاء والذين لا يؤمنون في اذالهم وقر وهو عليهم عمى الا لك ينادون من مكان بعيد ولقد اتينا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 فَلنُونَبِّأَن النَّذينَكَفَروبِ مَا عَمِرُ وَلَنُذِ قََّهُم مِنْ عَذَابٍِ وَلِيل وَإذاَا أَن عَنَّا عَلًَا إِسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَبِ وَإِذاَا مَسَّمُ الشَّرُّ فَذُود عَ إِ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 اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد الا انهم في مريه ملقى ربهم الا انه بكل شيء